وما تلومنيش طول عمري بخاف ان انا اجرب يوم احساسك ما تسيبني اعيش انا رفت ارجع عليك بعد خلتك بيا مفيش عمري ما شكيت لو حتى سو نفي خلاص Eller kan kvre